هم نعميون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتنا رزقناكم كلوا من طيباتنا رزقناكم وشكوا لله إنكم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما أهله 121-وما أهل به لغير الله فمن افطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 122-إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا, ويشترون به ثمنا قليلا أولئك